وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه و آ ل ه وسلم وشر ا ل أ م و ر محدثاتها وكل محدثات بدعه وكل ب د ع ة ض ل ا ل ة وكل ضلاله في النار أ م اما بعد ح ي ا ك ل ل تعالى ه جميعا و ب ي فيكم ا وبارك ك م و ف ن ع بكم ورفع قدركم وزادكم علما وحلما و ت ب و أ ت م من ا ل ج ن ة منزلا امين اليوم إن شاء الله و هو اليوم النووية الأخير الأربعين للإمام في شرح الأربعين النووية للإمام ابا زكريا يحيى ا بن شرف النووي رحمه الله تبارك وتعالى وبعد ذلك س ت ق ر أ هذه ا ل أ ح ا د ي ث ج م ل ة و ا ح د ة ويكون هناك إ ن شاء الله تعالى إ ج ا ز ة سماع لمن يسمع هذا المتن المبارك وسيكون مكتوبا إ ن شاء الله عز وجل اليوم معنا الحديث الثاني و ا ل أ ر ب ع و ن وهو آ خ ر ا ل أ ح ا د ي ث التي أ د خ ل ه ا النووي رحمه الله وهذا بخلاف ما زاده الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله ورحم علماء السلف هذا الحديث حديث قدسي وتكلمت قبل ذلك عن معنى الحديث القدسي والفرق بينه وبين الحديث النبوي و ا ل ق ر آ ن الكريم هل الصوت واضح؟ وهذا الحديث عن أ ن س ا بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آ د م إ ن ك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أ ب ا ل ي يا ابن آ د م لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم ا س ت ع ف ر ت ن ي ل أ ت ي ت ك بقراب ل أ ت ي ت ك بقرابها مغفره ة ذ التلمذي وقال حديث حسن كما ذكر ذلك هذه التلمذي وهذا التلمذي ا الحديث القدوسي رواه وقال كما النووي رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الأربعين تعليقا على الحديث قال رواه وقال الحديث على حديث حسن رحمه حديث حسن في تفرد به اخرجه من ط ر ي ق كثير بن ف ا ئ د قال حدثنا سيد ع بن ع ب ي د قال سامعت بكر بن عبدالله المزني يقول حدثنا أ ن س وذكر الحديث ب ط و ل ه وذكر الحديث ب ط و ل ه و إ س ن ا د ه تكلم بعض أهل ا ل ع ل م في ه ل و ج و د س ع ي د بن ع ب ي د وهو الهنائي لكن وبعضهم وثقه كابن حبان في الثقات وثقه والحافظ ث ق ه و ا بن حجر رحمه الله كما في تهذيب التهذيب, التهذيب قال, لا قال لا باس أ س به ق ل لا ب أ به حتى أبو حاتم الحديث الحديث إلى أبو أي أهل الحديث نظر إلى ورأوا شواهد الرازي قال هذا الإسناد هناك لهذا لكن نظر نظر شيخ مما جاء في مسند احمد والدارم ي والبيهقي في الشعب فجعلوا هذا ا ل إ س ن ا د صحيح لشواهده صحح هذا, الإسناد هذا الحديث إ س ن ا هذا ا د ل مهم جدا في بيان س ع ة م غ ف ر ة الله عز وجل هذه رحمة واسعة الله عز وجل أ ك ر م ن ا بها فالله عز وجل عز قال ك م قال الله ق ا ا ن ب ي صلى ل ل ا عليه وآله وسلم قال الله تعالى يا ابن آ د م الخطاب هنا لجميع الناس أ ي كل نسل ابن ادم فهو خطاب عام, خطاب عام ويجب فيه الانتباه, يجب فيه الانتباه يا ج ب فيه ل ابن ن ت ا ه يا ب آ د م إنك م انك د ع و ت ي ورجوتني غفرت ل ما دعوتني ورجوتني غفرت لك هنا ما ا ل ش ر ط ي ة ومعناها متى دعوتني اي في اي وقت تدعو الله عز وجل وترجوه فالله عز وجل يستجيب منك دعاؤك والدعاء وآله وسلم كما قال النبي صلى الله صلى عليه وآله وسلم عند تلمذي وهو صحيح قال الدعاء ا ل هو العباده ة والدعاء والدعاء ط ل ل ب ا هو الطلب ف أ ن ت تريد من الله شيئا إ م ا من خير الدنيا أ و من خير ا ل آ خ ر ة فتدعو من تدعو الله عز وجل ولذلك وجل وإذا قال الله عز وجل في كتابه وإذا سألك كتابه قريب عبادي عز عني في فإني أ ج ي ب د ع و ة الداع إ ذ ا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم ي ر ش ل و ن ف ا ل ع ب ر ة هنا بدعاء الناس لله عز وجل إذن الدعاء واجب على كل إنسان لأنه صلة بين الدعاء واجب العبد على كل صلة وربه هو الذي خلقك ورزقك وجعل لك كل شيء كما قال الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض أ ر ض ج م ي ع هو الذي ما ا جعل خلق لكم ل في أ جميعا الله عز وجل خلق للناس كل الأرض لكي وهذا شيء في الأرض وهذا لكي يعبدوه هذه ا ل أ ش ي ا ء المخلوق ة لنا تعيننا على ط ا ع ة الله عز وجل وعلى مرضاته فالله عز وجل ما خلق ذلك عبثا و إ ن م ا ل ح ك م ة ع ظ ي م ة لكي يعبده الناس قال يا ب ن ادم إ ن ك ما دعوتني ورجوتني الرجاء أ ي ض ا يدخل في الطلب ولا يكون إ ل ا لله وهذه من أ ن و ا ع العبادات والعبادات كثيرة والعبادة أصلها أو أصلها تعريفها كثيرة كما عرفها ابن ت ي م ي ة رحمه الله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من ا ل أ ق و ا ل و ا ل أ ع م ا ل ا ل ظ ا ه ر ة و ا ل ب ا ط ن ة نعم فلذلك الدعاء والرجاء يدخلاني تحت العبادة أو تحت مسمى ا ل ع ب ا د ة ف إ ذ ا دعوت الله عز وجل ورجوته والرجاء هو هنا مخصوص ب ا ل م غ ف ر ة أ ن ت ترجو الله عز وجل أ ن يغفر لك ذنوبك وهذا يطلبه الناس جميعا أ ن يغفر الله لهم ذنوبهم والمؤمن يرجو ذلك من الله صدقا وحقا ل أ ن ه عرف ربه و آ م ن به بخلاف غيره كما قال الله عز وجل عز وترجون من الله ما لا يرجون يرجون ا ل ج ن ة و ا ل ش ه ا د ة و م ر ض ا ت الله عز وجل و ا ل آ خ ر ي ن يرجون الدنيا منكم من يريد الدنيا الآخرة يريد ومنكم من يريد الآخرة فلذلك اختلف الناس منهم من يحب الدنيا ومنهم من يحب ا ل آ خ ر ة ويسعى لها ويدعو الله عز وجل أ ن يكون من أ ه ل ا ل ج ن ة في ا ل آ خ ر ة لذلك بين الله عز وجل في هذا الحديث القدسي أ ن ك مهما يكن من ذنبك ومهما فعلت من أ م و ر لو دعوت الله عز وجل ورجوته خالصا موقنا به تبارك وتعالى معتقدا اعتقادا دينيا قال الله عز وجل بعد ذلك غفرت لك غفرت لك ثم أ ت ب ع ذلك غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي هذا من عظيم فضل الله على الناس انك مهما تفعل من ذنوب ومهما تفعل من معاصي ولو كانت الكبائر الله عز وجل يغفرها لك ولا يبالي بشيء لا يجعل بعد ذلك ذنب فالله عز وجل كريم حليم عظيم عزيز لذلك الله عز وجل قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة تقنطوا لا الله على من إ ن الله يغفر الذنوب جميعا إ ن ه هو الغفور الرحيم الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا ل أ ن ه هو الخالق و ل أ ن ه هو الله المتفرد في ا ل و ح د ا ن ي ة وفي ا ل ع ب ا د ة وما ذلك على الله بعزيز الله عز وجل يستر ذنبك لا يريد أ ن يفضحك يستر عليك ما تفعله في الخلوات لذلك كان أشد الناس كان جرم جرما جرما أشد أو الذين يجاهرون ب ا ل م ع ص ي ة تكون لهم يفعلون ا ل م ع ص ي ة ليلا ويسترها الله عليهم ثم يصبحون يحدثون بها ويظنون أن ذلك تفاخرا فالله عز وجل حليم ستير حيي ستير يحب الستر تبارك وتعالى لا يرضى لعباده الكفر ولا يرضى لعباده الفجور ولا يرضى لعباده التبرج ثم الذنوب تغفر إ ل ا الشرك الله عز وجل قال في آ ي ت ي ن من س و ر ة النساء إ ن الله لا يغفر أ ن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وأهل السنة لا يكفرون يشاء أحد بذنب إ ل ا من استحل هذا الذنب ولو فعل كل الكبائر والشرك لا يغفره الله عز وجل صاحبه مخلد في النار إلا وتاب من آمن وتاب وعمل عملا صالحا قبل أ ن يموت ف أ و ل ئ ك يغفر الله لهم جميعا ف ر ح م ة الله وسعت كل شيء ف أ ي ن هؤلاء الذين يقنطون رحيم من وجل رحمة الله فالله عز وجل رحيم بعباده جعل جزءا من م ئ ة جزء من رحمته في ا ل أ ر ض جعل ر ح م ة ا ل أ م على رضيعها ر ح م ة الوالد بولده فرحمنا الله عز وجل و أ ر س ل الينا رزقنا ورزق المؤمن والكافر فهل هذا فهل بعد ذلك ا ل أ م ر من شيء إ ن ك ما دعوتني ورجوتني وغفرت لك على ما كان منك ولا أ ب ا ل ي يا ابن آ د م لو بلغت ذنوبك عنان ا لو س م ا ء ل بلغت ذنوبك عنان السماء مهما تصل الذنوب و إ ن كنت لم تفعل خير قط في حياتك ثم رجعت إ ل ى الله و ا س ت غ ف ر ت ه قبل ان تموت يقبل الله عز وجل منك ذلك يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ثم استغفرتني غفرت لك لو وصلت ذنوبك إ ل ى أ ع ل ى السماء وهذا مهول في وصف حجم الذنوب ل صوت واضح、ها. ثم استغفرتني غفرت لك غفرت لك المهم ا ل إ خ ل ا ص و ت أ ك ي د ذلك بالقول والعمل ثم قال يا ابن آ د م لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. انك لو أ ت ي ت ن ي بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها م غ ف ر ة القراب هو الملء ا ل أ ر ض إ ذ ا جئت يوم ا ل ق ي ا م ة ومعك ملء هذه ا ل أ ر ض خطايا ولقي ا ل إ ن س ا ن ربه بها لكن لا يشرك بالله أ ح د ا هو يحب الله ورسوله وما وقع في ش ب ه ة من الشبهات وعبد الله عز وجل حق ا ل ع ب ا د ة من حيث ما أ م ر ه الله به وربما وقع في الشهوات لكن بعد ه ق و ع ه في هذه الشهوات رجع إ ل ى الله عز وجل جاءه واعظ في قلبه فقال له أ ف ق ف إ ن الله عز وجل يحب لك الخير فتبقى قبل أ ن تموت لذلك كان أ ه ل العلم يهولون من أ م ر الشبهات ولا يجعلونها بمقدار الشهوات فالشبهات أ ع ظ م ولا ننقص من أ م ر الشهوات لكن الله عز وجل عز يعلم تبارك وتعالى أ ن ا ل إ ن س ا ن مجبول على بعض الفطر من حب اللذات ومتاع الدنيا فيعذره في ذلك إ ن رجع الله ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا وهذا بعد الموت في لقاء الله عز وجل في ارض المحشر ما من احد منكم إ ل ا وسيكلمه ربه يوم القيامه ليس بينه وبينه ترجمان تبارك وتعالى يوم مهول إ ذ ا لقيت الله عز وجل و أ ن ت لا تشرك به شيئا يغفر الله لك ذلك إ ن شاء فالله عز وجل يحب الخير للعباد ويريد أ ن يدخلهم ا ل ج ن ة ويا ليت ق و م يعلمون الله عز وجل يسر كل سبل الخير للعباد لكن الناس أ ك ث ر ه م لا يعقلون ولا يعلمون ولا يفقهون ي ت خ ذ ا ل لهو د ن ي ا لهوا ولعبا ولا ل الدار لمن ا ل آ خ ر ة خير لمن اتقى فمن يريد أ ن ي ت ق الله عز وجل لا بد أ ن يحصل ما أ م ر الله به ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا اخلاص لله عز وجل في عبادته ليس هناك أ ح د معصوم إ ل ا ا ل أ ن ب ي ا ء وكلهم يخطئ و ا كل البشر يخطئ و ا لكن ا ل ع ب ر ة بمن يتعظ من خطئه وينجو بنفسه قبل الهلاك فسعة الله واسعة الله فضل الله عظيم والله واسع عليم فحديث يجعل ا ل إ ن س ا ن في نعيم ورضا ف ا ل أ ص ل فيه أ ن ه إ ذ ا عرف ا ل إ ن س ا ن ذلك لا يجب عليه أ ن يعود م ر ة أ خ ر ى إ ل ى الضلال فهذا فضل الله رزقني ا ل ر ح م ة و أ ر س ل إ ل ي ن ا رسولا ر ح م ة للعالمين لنهتدي إ ل ى سبيل الله عز وجل فالامر عظيم والخير كثير فخذ من دنياك ل آ خ ر ت ك وسر على ما كان عليه النبي و أ ص ح ا ب ه وهذا آ خ ر مجلس في شرح هذا الكتاب الذي سرنا فيه بفضل الله عز وجل شهورا نستمع إ ل ى حديث النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم ونتعلم من كلامه ومن دينه ونتفقه في هذا العلم وليس اليوم ك أ م س فنسال الله أ ن يغفر لنا ذنوبنا و إ س ر ا ف ن ا في أ م ر ن ا ويثبت أ ق د ا م ن ا وينصرنا على القوم الكافرين نساله تعالى أ ن ينفع بنا وبما تعلمنا و أ ن يبارك فينا وفي أ ه ل ن ا و ن ت ق ب ل منا هذه ا ل أ و ق ا ت التي قضيناها في هذا المثل المبارك و أ ن يسترنا فوق ا ل أ ر ض وتحت ا ل أ ر ض و ه م العرض و أ ن يفقهنا في ديننا ويرزقنا العمل الصالح والعلم النافع ويرزقنا من الطيبات ويرزقنا الصبر ويقر أ ع ي ن ن ا بما يرضاه لنا من النعيم ويرزقنا النظر إ ل ى وجهه الكريم في ا ل ج ن ة ويمتعنا بما قدره لنا في ا ل آ خ ر ة فنسأل ل ا ه أ ن يجعل هذا الكتاب كتابا مباركا علينا وينفعنا به إ ن شاء الله عز وجل بارك الله فيكم والحمد لله الذي تتم به الكتاب الله والحمد الذي الصالحات الحمد لله الذي أكمل علينا هذا فيكم أكمل لله لله تتم هذا الكتاب بفضله وكرمه ومنه عشنا معه ف ت ر ة من الزمن نسال الله أ ن يكتبها عنده ويبارك لنا فيها وإن شاء الله تعالى أخي زهير أخي يقدم من س ي ق ر أ المتن ان شاء الله عز وجل كاملا او ي ق ر أ ه اثنين او ث ل ا ث ة بما يتناسب مع البعض ثم اجيزكم فيه ان شاء الله عز وجل افضل الله المستحن امينوا اياكم طيب أ خ ي زهير موجود ن ع ما م في م ش ك ل ة إن ش ان ء الله ع م إن شاء الله كل من يسمع ا ل أ ر ب ع ي ن سيكون فيها إ ج ا ز ة سماع له وهذه ا ل إ ج ا ز ة فيها ا م ا ن ة ع ل م ي ة لمن لم يسمع لا يجوز له أ ن ي أ خ ذ إ ج ا ز ة و إ ن م ا يبين ذلك ل أ ن هذا من التدليس والتدليس مذموم عند الحديث أهل وكما قال ش ع ب ة رحمه الله ل أ ن أ ز ن ي أ ح ب إ ل ي من أ ن أ د ل س وهو ل م يفعل ذلك ولكن لتهويل ا ل أ م ر و ل أ ن التدليس أ خ و الكذب فلننتبه فالقراءة ليس شرطا ليس أ ن يكون حافظا للمتن و إ ن م ا هذه إ ج ا ز ة ا ل ر و ا ي ة و إ ج ا ز ة ا ل ر و ا ي ة ي ق ر أ شخص المتن والباقي يستمع و ي ن ص ت إ ل ى كلامه ثم تكون الإجازة و ت واحد اخي ع ل ي ك م السلام و ر ح م ة الله وبركاته هل الصوت مسموع طيب اخي الله مستحن والأسماء إن شاء الله تعالى مع أخي زهير س ي ا خ ذ ا ل أ س م ا ء كلها و س ت ر س ل إلي ل و أ ر س ه ا له ليضعها على الملتقى عندهم إ ن شاء الله عز وجل فالحمد لله الذي من علينا بهذا الفضل وفضلنا على غيرنا من عباده طيب أ خ ي الزهير موجود ت أ خ ذ ا ل ل ا ق ة إ ن شاء الله كما قلت ليس تسميع ليس شرطا في ا ل ر و ا ي ة الحفظ و إ ن م ا ا ل ق ر ا ء ة فقط طيب بارك الله فيك تفضل أخي الحبيب عليكم بارك الله السلام تفضل السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته سوف نسمع ب ا ر ك الله ف ي ك م نعم ب ا ر ك الله ف ي ك م أ س ت ا ذ ن ر الله وبركه الله وبركه الله ذ ا ر ك ه ا ل ل م وبركه الله و ب ا ل ل م و الله و ب الله و ب ر ك الله و ب ر ك الله و ب ر ك الله ب ر ك ه الله وبركه الله وبركه الله و ب ر ب ه الله و إ ن ش ا ء الله و ب ر ه ا ل ا خ و ة الذين يريدون اخذ آ ج ا ز ه في, في, في السماء فل فليكتبوا لي رقم واحد إن ش ان ء الله شاء الله ط ي ب ق اني سبق اني هل اقدم ا ل ا أ ورجينال مارك انت الذي كتبت لاول في الخمس ء ا ل ل ه ج ع ا ب ق يعني والإخوة الذين من معنا يكتب رقم واحد ب ي ر ك الله فيكتب فيك؟ رقم واحد بارك الله فيكتب ر ف ا ل إ خ و ة ك ا ل أ خ و ا ت ا ل م و ج و د ي بارك ا معنا ي ك ت ب رقم واحد بارك الله ف ي ك ي ب ب ا رقم و ا ل د بارك ا ل أ خ و ا ت الذين ي ر د بارك الله ف ي س م ا ا أ ر بارك الله فيكتب ر س ل واحد ب ر ك ل ل ه ف ي ع ن ي أسماءهم ا ل ح ق يكتبون ق ي ي على مع الخاص بلدهم حتى إن شاء الله نرسل لهم تصلهم إن شاء الله عز وجل أجازع إلى بلدهم بإذن عز وجل حتى شاء شاء أجازع بإذن إن إن عز عز لي على الخص ا أ ن انا ف ل ا ف ل ن ابن فلان يعني إسم عائلي والشخصي ثم اني البلد والعنوان حتى تصله إ ن شاء الله زوجه ل الأخ الاجازه ل م ب ثم, بعده الأخ أخ المرابط ثم الأخ محمد ثم الأخ ك أخي يقرأ شاء الله يقرأ عشرة أحاديث باذن الله عز وجل معك اللقط أخي بسم الله الرحمن الرحيم هل الصوت مسموع اخوتي جزاكم الله ألف الجنة مثواكم الحديث الأول من الأربعين النووية للإمام شرف الدين من ألف وجعل الله شرف خير النووي الحديث الأول عن أمير عن أبي حفص عمر بن المؤمنين حفص الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فهجرته م ن كانت إلى الى ل ورسوله ل ه فهجرته إ الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أ و ا م ر أ ة ينكحها فهجرته إ ل ى ما هاجر إ ل ي ه رواه إ م ا م ا المحدثين أ ب و عبد الله محمد بن إ س م ا ع ي ل بن إ ب ر ا ه ي م بن ا ل م غ ي ر ة بن برزبه د البخاري و أ ب و الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم من القشيري النيسابوري في ي ص ح ح ه م اللذين هما أ ص ح و ا الكتب ا ل م ص ن ف ة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 ف أ خ ب ر ن ي عن أ م ا ر ا ت ه ا قال أ ن تلد ا ل آ م ة ربتها و أ ن ترى ا ل ح ف ا ة ا ل ع ر ا ت ا ل ع ا ل ة رعاء الشاء ئ يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أ ت د ر ي من السائل قلت الله ورسوله أ ع ل م قال ف إ ن ه جبريل أ ت ا ك م يعلمكم دينكم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 عن أ ب ي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ع د ث ن ا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إ ن أ ح د ك م يجمع خلقه في بطن أ م ه أ ر ب ع ي ن يوما نطفه ثم يكون ع ل ق ة مثل ذلك ثم يكون م ض غ ة مثل ذلك ثم يرسل إ ل ي ه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب أ ر ب ع كلمات بكتب رزقه و أ ج ل ه وعمله وشقي أ م سعيد فوالله الذي لا إ ل ه غيره إ ن أ ح د ك م ليعمل ا بعمل أ ه ل ا ل ج ن ة حتى ما يكون بينه وبينها إ ل ا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أ ه ل النار فيدخلها و إ ن أ ح د ك م ليعمل ا بعمل أ ه ل النار حتى ما يكون بينه وبينه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أ ه ل ا ل ج ن ة فيدخلها رواه ا ل إ م ا م البخاري الحديث, الحديث الخامس عن أ م المؤمنين أ م عبد الله ع ا ئ ش ة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أ ح د ث في أ م ر ن ا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري الحديث السادس من من الأربعين النووية للإمام شرف الدين النووي رحمة الله تعالى عليه رحمة من شرف عن أ ب ي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إ ن الحلال بين و إ ن الحرام بين وبينهما أمور استبرأ مشتبهات ليعلمهن كثير من الناس فمن اتقى فقد لدينه وعرضه كثير الشبهات اتقى لدينه الناس فقد ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كراعي يرعى حول ا ل ح م ا ي ش ك أ ن يرتع فيه أ ل ا و إ ن لكل ملك حما أ ل ا و إ ن ح م ا الله محارمه أ ل ا و إ ن في الجسد م ض غ ة إ ذ ا صلحت صلح الجسد كله و إ ذ ا فسدت فسد الجسد كله أ ل ا وهي القلب رواه ا ل إ م ا م البخاري الحديث السابع من ا ل أ ر ب عن ي ابي ل للإمام ن و و ي يحيى ة ن شرف ا ل د ن النووي رقيه ح م ة الله تعالى عليه عن أبي رقية تميم, تميم بن أ و س ا ل د ا ر ي رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين ا ل ن ص ي ح ة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله و ل أ ئ م ة المسلمين وعامتهم رواه مسلم الحديث, الحديث الثامن الحديث ا ا ل ث من من ا ل أ ر ب ع ي ن ا ل ن و و ي ة ل ل إ م ا م شرف الدين النووي رحمة الله رحمة ت عن ا ل عليه ى ع ابن عمر رضي الله عنهما أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أ م ر ت أ ن أ ق ا ت ل الناس حتى يشهدوا ان لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فإذا فعلوا الله الصلاة الزكاة ذلك فإذا ع ا ص م مني دماءهم و أ م و ا ل ه م إ ل ا بحق ا ل إ س ل ا م وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم الحديث التاسع من الأربعين النووية الرحمن الله قال الله الله ما رسول صلى عليه وسلم يقول عبد أبي هريرة رضي نهيتكم سمعت فاجتنبوه عن عنه عنه من بن صخر وما أ م ر ت ك م به ف أ ت و ا منه ما استطعتم ف إ ن م ا أ ه ل ك الذين من قبلكم كثره ة م س ا ئ ل مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم على م كثرة مسائلهم واختلافهم على أ ن ب ي ا ئ ه م رواه البخاري ومسلم الحديث العاشر من الأربعين النووية النووي رحمة ومسلم النووية النووي الحديث للإمام الله تعالى عليك من عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن الله تعالى إ ن الله تعالى طيب لا ي ق ب ل إ ل ى طيبه و إ ن الله أ م ر المؤمنين بما أ م ر به المرسلين فقال تعالى يا فقال تعالى أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم يا أ ي ه ا ا ل ر س ل ك ل و ا من الطيبات و ع م ل و ا صالحه وقال تعالى أعوذ ب ا ل ل ه من الشيطان ا ل ر ج ي م يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا ك ل و ا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر ا ل رجل يطيل السفر ة أ ش ع ث ى اخبر اشعثى ا خ ض ر يمد يديه إ ل ى السماء يا رب يا رب ومن ط ع م حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام ه وغذي ف ا ي س ت ج ا ب ل ه رواه م س وسلم ل وصلى الله وسلم على ل م ا ن باحسان ي ل ك ر ي م م م أجمعين ومن تبعهم د عبد بن وصحبه ب وعلى الله آله ح إ إ ل ى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم ورحمة ب ا ر ك ا ل ل ه في ك م أ خ و ن ان الله ي ج ل ا ا ل ع م ا ل م ج د ا ا ل م ي ق و و ن ا ا ل ه ج ع ل هذا العمل في م س ج ا ل ا س ا م ي ن ان ا ل ا ا ل م ط ي ب أ خ و ن ا ا ل ل ا العمل في ا ل م س د ا ا س ل ا ل ل ه ع في ا ل م س د ا ل ا س ل ا ل و ن ل ه ي ج م ل في ا ل م س د ا ل ا ا ي ق ل و ن ا ل ل ي ق و ن ان ل ل ه يجعل ه ذ ل ى ا ل ح د ي ث ا ل ع ش ر ي ن إ ن ش ا ء الله معكم ا ل ل ق ط أ خ ي السلام عليكم الصوت واضح ان شاء الله الحديث الحادي عشر عن أ ب ي محمد الحسن بن علي بن أ ب ي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إ ل ى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح الحديث الثاني عشر عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إ س ل ا م المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا الحديث الثالث عشر عن أ ب ي ح م ز ة أ ن س بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب ل أ خ ي ه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إ ل ا ب إ ح د ى ثلاث لا, لا يحل دم م ر ئ مسلم إ ل ا ب إ ح د ى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق ل ل ج م ا ع ة رواه البخاري ومسلم الحديث الخامس عشر عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر فليقل خيرا أ و ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم الحديث السادس عشر عن أ ب ي ذر جندب بن ج ن ا د ة و أ ب ي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت و أ ت ب ع السيئه ا ل ح س ن ة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح الحديث, الثامن عشر الحديث التاسع ث الحديث ا ا م ن عشر ل عشر عن أ ب ي أ ب ي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال نعم من الحديث السادس عشر عن ان رجلا قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم أ و ص ن ي قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري الحديث السابع عشر عن أ ب ي يعلى شداد بن أ و س رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ن الله كتب ا ل إ ح س ا ن على كل شيء ف إ ذ ا قتلتم ف أ ح س ن و ا ا ل ق ت ل ة و إ ذ ا ذبحتم ف أ ح س ن و ا الذبح و ل ي ح د أ ح د ك م شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم الحديث الثامن عشر عن أبي جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن رضي الله تعالى عنهما جندب عبد أبي وأبي رضي عن بن بن عشر ذر جبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت و أ ت ب ع ا ل س ي ئ ة ا ل ح س ن ة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي عشر رضي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح الحديث التاسع عشر عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما حديث صحيح أبي قال حسن حسن عبد عن بن بعض ك ن ت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إ ن ي أ ع ل م ك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك ك ينفعوك ينفعوك كتبه إذا وإذا إلا فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الله واعلم أن الأمة سألت أن أن أن لو على لم الله ل اجتمعت بشيء بشيء قد كتبه الله لك وفي إ إلا ن اجتمعوا الله كتبه لم على عليك يضروك يضروك أن بشيء بشيء ر قد ع ت الأقلام وجفت الصحف رواه ا ل م وجفت ر ذ وقال وفي حديث حسنا صحيح ر و ا ي ة غير الترمذي احفظ الله تجده أ م ا م ك تعرف إ ل ى الله في الرخاء يعرفك في ا ل ش د ة واعلم أ ن ما أ خ ط ا ك لم, لم يكن ليصيبك لي وما أ ص ا ب ك لم يكن ليخطئك و ع ل م أ ن النصر مع الصبر و أ ن الفرج مع الكرب و أ ن مع العسر يسرا ى ل العشرون عن أبي أبي مسعود بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ح د مسعود مسعود ي أبي أبي رضي ث عن عقب عمرو عنه بن إن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 السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ب ر ك الله فيكم أ خ و ن ا المربط ا ورجعنا هذا العمل في م ج ن ا حسناتكم طيب أ خ ي اخي زكريا السعيد معكم اللقطه من, من الحديث العشرين إ ل ى الحديث الثلاثين ا ل سلام عليكم و ر ح م ة الله و ب ر ك ا ت ه ان ش ا ا ل صوت ورقه صوت ورقه صوت ورقه ص ل ه صوت و ا ق ه صوت ورقه صوت ورقه صوت ورقه صوت ورقه صوت ورقه صوت و ك م ه ص ت صوت و ر ق صوت ورقه صوت و ر ه و ت ورقه صوت ورقه صوت و ق ه صوت ورقه ص ر ق ه صوت ه صوت ورقه صوت ورقه صوت ورقه صوت ق ه صوت و ر ق ر ق ه صوت ص ر ق ه صوت ورقه ر ق ه ص و وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم م ان ي ر و ن لدينا ا مسلمات ومسلمات الله و م س ل م ا غيرك قال قل آ م ن ت ب ا ل ل ه ث م ا س ت ق م ر و ا ه م س ل م ا ل الثاني ح د ي ث و ا ل ع عن أبي عبد ش ر ي ن أبي ا ل ل ه م ا عنصري ت و م س أ ل رسول ا ل ل صلى الله عليه ه و س ل م ف ق ا ل أرأيت ت صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال ولم أزد على ذلك شيء أدخل شيء رمضان الجهنة وصمت أزد قال نعم رواه مسلم ومعنى حرمت الحرام فاجتنبته ومعنى أ ح ل ل ت الحلال فاعتقد ان حلا الحديث الثالث عن أ ب ي مالك الحارس بن عاصم ا ل أ ش ع ر ي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحمد الميزان والحمد لله أو أو ما لله تملأ لله تملأني تبلأ بين أو ا وسالتهم وصدقا ل م م ك ن ان ل يكون لك او علاج كله نفسي يغضب او نفسه فمره عن ربيعي يا عبادي إ ن ي حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال الا من هديت ه فاستعدوني اهدكم يا عبادي كلكم جاي الا من اطعمت فاستطعموني اطعمكم يا عبادي كلكم عال الا من كسوت فاستكسوني اكسكم يا عبادي إ ن ك م تخطئون بالليل والنهار وأنا... و انا اغفر ا ل ز ن و ب جميعا فاستغفروني اغفر لكم يا عبادي انكم لضري فلا تضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانساكم وجناكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد ما زاد في شيئا. من منكم ما ذلك زاد ف يا ملكي ش ئ عبادي لو م في قلب رجل ان ح د م ك ذلك ملكي م ما من شيئا يا عبادي نخص لو أن أولكم ن أ وآخركم و إ ن س ك م وجنكم قاموا في ص ع ي د واحد ف أ س أ ل و ن ي ف أ ع ط ي ت كل واحد مساله أ فأعطيس ل كل أليس ة ل فيكم أتمام مسموع أليس أوس ف س أ ل و ن ي ف أ ع ط ي ت كل واحد م س أ ل ت ه ما نقص ذلك مما عندي إ ل ا كما ينقص المخيط إ ذ ا أ د خ ل البحر يا عبادي إ ن م ا هي أ ع م ا ل ك م أ ح س لكم ثم إ ي ا ه ا فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه رواه مسلم الحديث الخامس والعشر عن أبي ذر رضي الله أيضا أن ناس أبي رضي عن عنه ذر أن ان ناس من أ ص ح ا ب رسول الله صلى ا ل وسلم قال لابليس رسول الله ذهب أ ه ل ا ل ز س و ر ب ا ل أ ج و ر يصلون كما نصلي أمولين. قال أ و ل ي س قد جعل الله لكم ما تصدقون بمعروف صدق ونهي, ونهي عن مكر صدقه وفي بضع أ ح د ك م صدقه قالوا يا رسول الله ا ي أ ت ي أ ح د ن ا ش ه و ة ويكون له فيها أ ج ر قالوا ا ر أ ي ت م لو ح ر م أ ك ي د وزر فكذلك إ ذ ا وضع في حلال كان له أ ج ر رواه مسلم الحديث يقول وعن ل ح ف ا ه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلم من الناس عليه صدق ك ل يوم تطلع في الشمس تعين الرجل في ذابته فتحمله عليه وكلمة الصدق ي بكل وتمط رواه المسلم الطريق الأدى الصدق البخاري عن وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق و ا ل ا س م ما حكى في نفسك وكان ي ط ت ض ي عليه الناس رواه مسلم عن وابن م ع ب د رضي الله عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت ت س أ ل عن البر قلت نعم قال استفتيح الحديث إ م م ا ي ن الثامن والعشرون عن أ ب ي نجيح العراض بن ساري رضي الله عنه قال وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم م و ع ظ أن و ج ل ف ت منها القلوب وزلفت منها العيون فقل يا رسول الله فقلنا يا رسول الله ك أ ن ه ا م و ع ظ ة م و د ع ة ف أ و ص ي ن ا قال أ و ص ي ك م بتقوى الله, الله عز وجل والسمع والطاعه و إ ن ت أ م ر عدن ف إ ن ه من يعش ي منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم ب س ن ة و س ن ة الخلفاء ا ل ر ش ي د ي ن المهديين عضوا عليها ب ا ل ن و ا ج د و أ ي ا ك م ومحدثات ا ل أ م و ر ف إ ن كل ب د ع ة ض ل ا ل ة رواه أ ب و داود والترمذي وقال حديث حسن حسن صحيح الحديث التاسع والعشر عن ا ل م ع د ن رضي الله عنه قال, قال, قال قلت يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني ا ل ج ن ة وباعدني ي عن ما قال لقد س أ ل ت عن عظيم و إ ن ه ليسر على من يسره الله تعالى عليه وقال م الا م اخبرك ألا ب ر أ س الامر س ن ي قلت بلع يا س و ل الاسلام ل ه ق ل ر أ ا أ م ر ل ل إ س ا وعمود ا س س ن ا م ي ه فقال الا اخبرك بملاك ذلك كله فقلت بلى يا رسول الله رسول الله ف أ خ ذ بلسانه عليك قلت يا نبي الله و إ ن ل م ؤ خ ذ و ن بمن ت ك ل م ب ي س فقالت تكلتك امك اصائد أ ل س ن ا ج م رواه ترمذي وقال حديث الحديث الثلاثون عن أ ب ي ثعلبه الخشني زرعتا رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حديث حسن رواه الدار القطني وغيره بارك وبركاته الله شيفنا وجزاكم الله ولكم ولكم عليكم السلام عليكم ورحمة الله, وبركاته. بارك الله فيكم فيكم خير عليكم عليكم ولكم ولم حنفي على ورحمة ورحمة وبركاته السلام مستعد أخي ذكرياء طيب و ا ل إ خ و ة الذين سمعوا ا ل أ ر ب ع ي ن نوويه يقومون ب إ ر س ا ل لي اسمائهم بارك الله فيكم على الخاص حتى أ ق و م إ ن شاء الله بتشجيلها و إ ع ط ا ئ ه ا ل ل ا س ت ا حتى يجيزكم إ ن شاء الله في ا ل أ ر ب ع ي ن نوويه سمعا ان يرسلوا للي الحقيقيه مع, مع العنوان البلد والعنوان بارك الله فيكم طيب معك اللقط أخي ا ل سلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته في صوت ا ل سلام عليكم طيب قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى الحديث الواحد الحديث الحادي والثلاثون عن أ ب ي ا ل ع ب ا س سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إ ل ى النبي صلى الله عليه و آ ل ه و سلم فقال يا رسول الله دلني الله إذا رسول على عمل إذا عملته أ حديث ب وأحبني ن الناس ي الله فقال ه ز ف الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس عند د يحبك يحبك ي ح حسن رواه ابن م ا ج ة وغيره ب أ س ا ن ي د ح س ن الحديث الثاني والثلاثون عن أ ب ي سعيد سعد بن مالك بن سنان ل ل خ د ر ي رضي الله تعالى عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار حديث حسن يحيا الحديث والدار مسندا سعيد قطني وغيرهما مسندا ورواه مالك في مرسلا عن عمر بن يحيا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه يقوي مرسلا وسلم فأسقط بن عن بن عن عن رواه ورواه عمر طرق الموطأ وله ماجة مالك الله أبا بعضها بعضا صلى الحديث الثالث والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أ م و ا ل قوم ودماءهم لكن ا ل ب ي ن ة على المدعي واليمين على من أ ن ك ر حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين الحديث البيهقي وغيره في والثلاثون رواه الرابع وبعضه هكذا عن أ ب ي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم يقول من ر أ ى منكم منكرا فليغيره بيده ف إ ن لم يستطع فبلسانه ف إ ن لم يستطع فبقلبه وذلك أ ض ع ف الايمان إ ي م ن رواه ا مسلم ل ح د ث ا ا ل خ س و ل ل ث ث ا و عن أبي ه رواه ي رضي ر ر ة الله عنه قال قال عنه س ل ل ل صلى الله عليه و س ل م لا تحاسدوا, لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إ خ و ا ن ا المسلم أ خ المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى هاهنا ويشير إ ل ى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن أ يحقر خ ا ه المسلم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 ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا و ا ل ا خ ر ة والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى ا ل ج ن ة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم ا ل س ك ي ن ة وغشيتهم ا ل ر ح م ة وحفتهم ا ل م ل ا ئ ك ة وذكرهم الله فيمن عنده ومن ب ط أ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم بهذا اللفظ الحديث السابع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات يعملها رسول صلى عليه وآله وسلم ذلك فلم بحسنة رضي يرويه بين ثم ربه كتب عن عن عن إن فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده ح س ن ة ك ا م ل ة و إ ن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إ ل ى س ب ع م ئ ة ضعف إ ل ى س ب ع م اضعاف ف إلى أ ض ع ك ث ي ر ة و إ ن هم ب س ي ئ ة فلم يعملها كتبها الله عنده ح س ن ة ك ا م ل ة و إ ن هم بها فعملها كتبها الله س ي ئ ة و ا ح د ة رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف فانظر يا أ خ ي وفقنا الله و إ ي ا ك إ ل ى عظيم لطف الله تعالى و ت أ م ل هذه ا ل أ ل ف ا ظ وقوله عنده إ ش ا ر ة إ ل ى الاعتناء بها وقوله ك ا م ل ة ل ل ت أ ك ي د او ش د ة الاعتناء بها وقال في ا ل س ي ئ ة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده ح س ن ة ك ا م ل ة ف أ ك د ه ا ب ك ا م ل ة و ان عاملها كتبها سيئه واحده فاكد تقليلها بواحده و لم يؤكدها بكامله فلله الحمد والمنه سبحانه لا نحصي ثناءا عليه و بالله التوفيق طيب يا شيخ العربي تعديل بفرنسي أبو حفص أنا لا إذا أرى حفص كان يعني ممكن يعني تعديل كلمة إن كلمة الله عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله س ل م عقيم عظيم نعم نعم كتب ب حديث حديث ر ك ا ل عنه قال قال ر س وسلم ل الله صلى الله عليه وآله و إ ن الله تعالى قال من ع ا د لي وليا فقد آ ذ ن ت ه بالحرب وما تقرب إ ل ي عبدي بشيء أ ح ب إ ل ي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إ ل ي بالنوافل حتى أ ح ب ه ف إ ذ ا أ ح ب ب ت ه كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن س أ ل ن ي ل أ ع ط ي ن ه ولئن استعاذني ل أ ع ي ذ ن ه رواه البخاري الحديث التاسع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ن الله تجاوز لي عن أ م ة ا ل خ ط أ والنسيان وما استكرهوا عليه حديث حسن رواه ابن ماجة والبيهقي وغيرهما الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أ خ ذ رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا ك أ ن ك غريب أ و عابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ فلا الصباح فلا المساء حياتك لموتك رواه البخاري الحديث الحادي والأربعون أمسيت أصبحت من لمرضك ومن لموتك تنتظر تنتظر صحتك عن أ ب ي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أ ح د ك م حتى يكون هواه ح تبعا ى يكون هواه ت لما جئت به حديث حسن رويناه في كتاب ا ل ح ج ة ب إ س ن ا د صحيح الحديث الثاني والأربعون والأخير الله قال رضي عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آ د م إ ن ك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أ ب ا ل ي يا ابن آ د م إ ن ك لو أ ت ي ت ن ي بقراب ا ل أ ر ض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها م غ ف ر ة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح بارك الله فيكم وشكر الله لكم شيخ أ ب ا حص و أ ح س ن الله ل ي ك م وجعل ما تقدمونه في ميزان حسناتكم ولكم الله قد ا ل سلام عليكم ا ل سلام عليكم و ر ح م ة الله قلت ي ع ن ي هناك خياره ل ل إ خ و ة إ م ا أ ن يتوصل ب ا ل أ ج ه ز ة إ ل ى منزله أ و يتوصل بها عبر البريد ي ع ن يقوم ي ا ل أ س ت ا ذ إ ن شاء الله ب ك ت ا ب ة ا ل أ ج ه ز ة ثم يقوم بتصويرها لسكان ص و ر ة سكان ثم تبعت عبر البريد أو ا ل ذ ي ي ر ي د أ ن ي ت و ن س ل ب هابر ع ا لما يجيب لك ان ي ر لكي ي م ا ن م ل م ا ي ن م ا ي ك ل م ا م ل ن م ل ه ا ي و ن م س ا ي ك و ا ي ك م س ل ك م ل م ا ي ك و م س ل ي ك و ل م ا ي ك م س ل ا ي ك ن م ا م س ل ك و ل م ا ي ك و س ل ن ل م ا ي ك م س ا ك ل ا س ل ا مسلما ي ك و م س ا ك س ل ن مسلما ي ك م س ل ا ي ك م ل و ن م ل م ا ل ا ل ا ل م و ن ل ا و ا ي ك ل م و ن و ا ي ك بسم الله ا ل ح م د ل ل ه و ا ل ص ل ى الله عليه وسلم ا على رسول الله ل وسلم على رسول الله وعلى آ ل ه وصحبه وسلم أ م ا بعد طيب حياكم الله تعالى وبارك الله فيكم ونفع بكم وزادكم علم واحلى م وبارك الله في ا ل ا خ و ة الذين ق ر أ و ا هذا المتن مبارك طيب فالحمد لله الذي تتم به الصلاه ا ح طيب حتى ر غ ب ة من الاخ الفاضل الرشيد ا س م ع ا ل ا خ و ة المسلسل ا ل ا و ل ي ة ثم افصل في م س أ ل ه ا ج ا ز ة الاربعين ان شاء الله تعالى ب م س أ ل ة م ه م ة فانا اروي حديث ا ل ا و او ل ل ي حديث ة ر ح م ة عن اكثر من شيخ الله الحمد لله وهذا الحديث كما اخبر به اهل العلم وان كانت ليست ا و ل ي ة حقيقيه ة لان اول حديث س م ع اسمعت ا ل ا خ و ة في ا ل غ ر ف ة هو حديث ن م ا العمل بالنيات فلا يكون حديث على ا ل ح ق ي ق ة يعني اوليه ح ق ي ق ي ة لكن آآ هي آآ تجوز تعالى وهذا وهذا رواه ان شاء الله تعالى وهذا الحديث نعم بارك الله نعم الحديث فيكم عبد ا ل ل ه بن بن عمر الراحمون ع ا ص ض ي ل ل النبي صلى الله عليه وسلم قال ل ه عنهما أن ا ر يرحمهم الرحمن و تبارك وتعالى ي ر ح م و ا من في ا ل أ ر ض يرحمكم من في السماء أ و يرحمكم من في السماء فكل فهكذا يقول لمن أول أول تسلسل رواه رواه وهذا أول حديث سمعته وهذا أول حديث سمعته منه سمعته منه حديث حديث هذا الحديث وه وهذا يعرف ب المسلسلات او بمسلسل الرحمه او ب م س ل س ل الاولي ة لانه اول حديث يسمعه الطالب من شيخه او يسمعه من اخيه بارك الله فيك وان شاء الله انتي اثر ب ن س خ ا ل ا س ا م ي د لهذه الاوليه ة تكتب إ ن شاء الله تعالى مع ا ل أ ر ب ع ي ن باذن ل ل وجل ل ه عز فأبشروا ب ا ي يسركم إ ش الله ء ا عز وجل لتنبيه الله وجل. العبرة الإجازة بالأمانة العلمية فالأصل لم يسمع الأربعين كاملة لا يذكر اسمه إلا نبهت أن آنفا أن أنه من من بارك بما فيكم في فيها يسمع يذكر مقيدا أحاديث اسمه فقط كما سمع لان العبره بالاجازه ة في ذ انه المقام أ قد سمع كامل ا ل أ ر ب ع ي ن فمن ضاع منه حديث أ و اثنين أ و غير ذلك يذكر عند أ خ ي الزهير ث الحديث ث وهذه و المجال أهل المجالة ا ل سنة عن أ وكانت تقام قديما والله اعيدت ل ل ح م د منه و م ر ة أ خ ر ى في هذا الزمان واهتم بها أ ه ل العلم وطلاب الحديث فنسأل الله فالأمر أنه إن كان تنظيم هذه لأن أظن أن سيكون التيسير ستكتب أو بأقدر أحاول الله الإجازة العدد إجازة هذه كبير مصورة صورة ب ق د ر الامكان وتيسيرا علي لان الوقت عندي ضيق جدا فيرسل الله الامر ان شاء الله تعرف ذلك يسمى ارسل الاسماء او الملفات الى اخي زهير ان شاء وجل الله الاميلات زهير يرفعها يرسلها هو الله عز فهذا بهذا الحديث أو بهذه الحديث القطمة وقد دعونا كما هو ع ا د ة اهل العلم بعد الانتهاء من الكتاب ندعو لنا لاهلنا وللحضور يبارك فيمن سمعه والحمد لله رب العالمين آ م ي نفع وإياكم جميعا ن الله بكم طيب إ ن شاء الله تعالى إ ن قدر الله لنا البقاء واللقاء إن الأمر سيكون في الموعد القادم نعم وقد أجهزتكم بالأربعين إن لمن الآن تيسر أجهزتكم تعالى في الأمر الموعد القادم شاء الله تعالى لمن سمعها كاملة قد بارك الله ف ي ف إ ن أ ر ا د الله لنا البقاء واللقاء ويسر لنا العيش حتى ا ل أ س ب و ع القادم سيكون هناك متنا اخر جديدا آه آه يشرح إن ش ان ء الله عز وجل في هذا الموعد ا وجل بذلك عز في ت ه ي الأربعين يسر ن من إن إن ا الأرض أمر إن شاء الله تعالى متناً هناك سيكون آخر بالاتفاق مع الحبيب الزهير ف ب ا ر ك الله فيكم والحمد لله رب العالمين واكتفي بهذا القدر وكفاني الجلوس بين هذا الله العبد الطيب والجمع القفير والأخوة والأخوات الفضليات فبارك جميعنا نفع بكم ورفع قدركم فيكم ورفع بكم من جنة منزلة وجمعنا ت ت ب و أ من ن ة ن ز ل و ج م الله اياكم بالنبي صلى الله عليه وسلم في الجنه إنه تعالى ولي